جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل فضيلة الشيخ إذا انتقض وضوئي في طواف العمرة هل أكمل طوافي وكذلك السعي أما السعي فإنه ليس من شرطه الطهارة فإذا انتقض الوضوء وهو في السعي وأتم سعيه فإن السعيه صحيح لأنه ليس من شرط السعي الطهارة أما الطواف فإن من شرطه أن يكون طاهرا فإذا انتقض وضوءه وهو في الطواف فإن الذي يلزمه أن يوقف الطواف وأن يتوضا ثم يعود ليطوف نان. يقول هل, ت... هل يجوز قراءة أكثر من سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر والعصر إذا أطال الإمام القيام نعم إذا صلى ال... المر... ال... الفريضة أو النافلة وقرأ بعد الفاتحة سورة أو أكثر فإن ذلك كله من القراءة لما تيسر له من القرآن فإذا كنت تصلي وراء الإمام وقرأت سورة ولم يركع الإمام بعد زد أخرى فإلا لم يركع زد ثالثه نعم يقول ما حكم العزاء للميت لمدة يومين أو ثلاثة في مكان يعد للتعزية وهذه الأموال ليست من مال الميت الا الاجتماع الاجتماع للعزاء من اهل العلم من يعدوا من النياحة ولا سيما اذا قام على صناعة الطعام وجمع الناس ويقولون ان الاصل في العزاء ان يعزى من مات له ميت اينما رأى الانسان في طريقه او في مسجده او اما التجمع على الطعام ويصنع الطعام وتكون وليما يدعى الناس ويجمعون لها من اهل العلم من يرى ان ذلك من النياحة وانه مما لا ينبغي ان يفعل لكن بالنسبة لاهل الميت اذا جاءهم احد من قرابتهم من بلدان بعيدة مثلا لمواساتهم أو تسليتهم وتناول الطعام جميعا أو نحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه لكن التكلف و التكلف وصناعة الأطعمة وجمع الناس عليها كانها من الولائم التي يدعى الناس ويجمعون إليها هذا مما يعد من النياحه نعم يقول يوجد من يجعل القرآن أو الحديث النبوي رنه لهاتفه النقال فما توجيهكم يوجد إيش من يجعل القرآن أو الحديث النبوي رنه لهاتفه النقال أو الأذان أو الأذان ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى مقاما وقدرا من أن يكون يستعمل لمثل هذه الأغراض لا للتنبيه وفي الغالب أن تنبعث تلك التلاوة أو الذكر لله والإنسان في غفله وله عن ذلك فمقام القرآن أعلى من ذلك أعلى من ذلك وربما أن بعض الناس استعمل الذكر مثل الأذان أو نحوه أو الدعاء زعم منه حتى لو أنه صدر هذا الصوت في المساجد صدر هذا الصوت في المساجد أنه يكون من جنس الأعمال التي في المساجد لكن مع ذلك تبقى المساجد ترعى ترعى مكانتها وعدم التشويش على المصلين والإشغال لهم من ثلاث ليالي ونحن نصلي أظن العشاء أو التراوية أحد المصلين إلى جنبنا اسمعنا الأذان كاملا من أوله إلى آخره ونحن في الصلاة وشغل كل من حوله عن الذكر في صلاتهم وتكلمت معه بعد الصلاة قلت يا أخي حركت يدك بإخراج الجوال وإغلاقه اهون في تحقيق مصلحة الصلاة أهوى من اهون في تحقيق مصلحة الصلاة من إشغال من حولك بي بي بالأذان سمعوه من اولها إلى آخره فلم يلقي بالا قال ما هو الأمر لهذه الدرجة كيف ما هو لهذه الدرجة الناس تريد تطمئن في صلاتها تخشع في مناجاتها في إقبالها على الله كل شيء يشغل وينهى عن رفع الصوت بالقرآن في المساجد بعضهم على بعض ينهى عن ذلك لأن هذا مما يفوت على الإنسان خشوعه وعبادته والآن مصيبة الناس مع الجوالات في بيوت الله مصيبة عظيمة جدا في مثل ما أشرنا إليه وفيما هو أعظم من ذلك الموسيقى الموسيقى من يصدق أنها تضرب في البيوت بيوت الله لا تكاد تمر صلاة إلا وتسمع الموسيقى داخل بيوت الله من يصدق لو قيل للناس قبل ثلاثين سنة من تاريخنا هذا أن المساجد سيسمع فيها الموسيقى في كل صلاة ما حد يصدق ما هو الموسيقى أنواع الموسيقى الموسيقى يسمونها أسماء هندية وغربية وشرقية وكل موسيقى تضرب الناس أجناس وبلدان شتى وأصبحت أغاني وموسيقى ومصيبة وبعضهم يتأخر عن إطفاء جواله لأنه ما يريد أن يتحرك في الصلاة ويرى أن الصلاة تخل فيها الحركة وما عرف أن صنيعه اخل بصلاة كل من حوله وأشغل المصلين حوله فهذه والله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة بليت بها مساجد المسلمين ويجب على كل من يحمل جوال أن يتقي الله في بيوت الله وفي إخوانه المصلين وقبل أن يدخل المسجد عند أكثر من خيار عند خيار إغلاق الجوال وعنده خيار عدم إدخال الجوال اصلا للمسجد تركه في البيت أو السيارة أو نحو ذلك عنده خيار جعل الجوال على الصامت عنده خيارات كثيرة خارج المسجد دعك ممن سيتصل بك وانت المسجد يشغلك عن عبادتك وعن صلاتك اذا خرجت تواصل معك اما ان تترك مفتوح وربما يرن وان تصلي او يرن والناس يصلون او يرن اخوك الى جنبك يقرا القران هذا كله من الاشغال للناس عن ما جعلت بيوت الله لاجله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمن يبيع ويشتري في المسجد قال قولوا لا أربحك الله ومن ينشب مالته قولوا لا ردها الله عليك قال, قال عليه فإن بيوت فإن البيوت لا بيوت الله لم تجعل لذلك في بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة هذه المساجد هذا الذي جعلت المساجد اجله ذكر الله وإقام الصلاة أما هذه الأمور فهذه والله من المصائب العظيمة والواجب علينا فردا فردا أن نتقي الله في بيوته بيوت الله وأن نتقي الله في حرمة المصلين وحقوقهم وأن لا نجعل هذه النعمة التي أنعم الله علينا بهذا الجهاز الذي يصلنا بالقريب و البعيد ونقضي بمصالحنا لا نجعل هذا الجهاز آلة نؤذي بها المصلين في بيوت الله تبارك وتعالى فإن الأمر ليس بالهي نعم أحسن الله إليك يقول هل الذات من أسماء الله عز وجل أو صفاته لا ليست من أسماء الله ولا أيضا من الصفات وإنما الله عز وجل له ذات جل وعلا لا كالذوات فيخبر عنه بأنه له ذات يخبر عنه بأنه موجود يخبر عنه عنه بأنه شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله يخبر عنه بأنه شخص لا شخص أغير من الله لكن هذه كلها ليست من باب الاسماء ولا من, من باب الصفات وإنما هذا من باب الاخبار يخبر عن الله وباب الإخبار أوسع من باب الاسماء والصفات نعم يقول ما حكم حجز الأماكن حجز الأماكن نهى أهل العلم عنه نهى عن أهل العلم أما إذا كان الشخص جالسا في مكان اصلا وقام ليشرب أو قام ليحضر مصحفا أو نحو ذلك هذا لا حرج فيه لأنه مكانه هو وحق به أما أن يحجز له المكان أو هو يحجز لنفسه المكان ثم يأتي الناس إلى المسجد قبله مبكرين ثم يكون له المكان المقدم لا لشيء إلا لأنه حجزه مسبقا فهذا مما نهى عن أهل العلم بل عده بعض أهل العلم من البدع نعم يقول بارك الله فيكم هل يجوز استخدام الجن المسلم في علاج المسحور أو من به مث لا هذا غير جائز استعمال الجن هذا باب من أبواب الوقوع في الانحراف وايضا من أبواب استدراج الجن للإنس لإقاعهم في الضلال والانحراف والجن عالم مغيب عالم مغيب وإذا كنت لتميز الإنس صلاحا واستقامة ومعرفة بديانته تحتاج إلى جهد جيد حتى تميز بالسؤال عنه في قرابة وجيرانه وكذا فكيف يميز هذا بأن جني مسلم صالح مستقيم وهو عالم لا ترى قد يظن أنه كذلك وهو ماكر يمكر به وبمن يأتون إليه ولهذا تورط كثير من الناس تحت هذا المسمى المعالجه أو التعامل مع الجن المسلمين فوقعوا في انحرافات وانواع من الضلالات لا حد لها فلا يجوز مثل هذا الاستعمال او العلاج او استخدام الجن وان زعم ان من يستخدمهم من المسلمين نعم يقول هل يجوز للمراه الثيب او المطلقه ان تتزوج بدون ولي يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل بكرا كانت أو ثيبا نكاحها باطل فالمرأة ليس لها ذلك وإنما الأمر بيد وليها ويكون عن طريقه فإن أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول سنذهب إن شاء الله إلى مكة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فإذا أخرنا صلاة المغرب إلى صلاة العشاء نعم هل نصلي قصرا في مكة مع أننا سنقيم هناك عشرين يوما ولم يسأل عن العصر ظرف الطريق يصليها لا أيضا بالمناسبة أنبه أولا أن العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة العصر لا, لا تجمع من صلى الجمعة لا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر وأما سؤال السائل هل يؤخر المغرب إلى العشاء حتى يدركها في مكة فالجواب نعم بل هو أولى حتى يفوز بفضيلة المئة ألف في مكة فلا يصلي المغرب في الطريق وإنما يؤخرها إلى أن يصل إلى مكة فيصليها جمعا مع العشاء جمعة أخير ثم من بعد ذلك يصلي كل صلاة في وقتها يصلي كل صلاة في وقتها لأن من أراد الإقامة هذه المدة فحكمه حكم المقيم نام